لِآيَة مَا مِنهُ من مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَقُولُوا فَقَطَ يُضِلُّهُمُ اللَّهُ مِنْ صَطْقِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَا هُنالِكَ تِجَارَةٌ مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهَا وَلْيُدْفَعْ بَيْنَهُم كِتَابٌ عِندَ شَاهِدٍ مِّنكُمْ وَلْيُوفِهِ ذُو عُروَةٍ عُروَتَهُ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ مَوْلًى رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَهَازَّنا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ صَلَوْا بِهِ والله الله نور السبات والله مثل نورك مشكات فينا مص المص في زجااجة المب في زجاج السجاجة كذ ماككُ الر مباركة زيتونة لا شرطية ولا غرطية يكاد زيتها يضيم ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء və huləm عَ كَ ص بمنيعتي يحس وَ